يسير نصف الساعة الباقية نكمل فيها ما رأيكم كتاب الربا حتى لا يكون نغفل الفقه اليوم قد توقفنا في درسنا الماضي في شروط البيع في شرط ماذا أن يكون العاقد جائز التصرف وأخذنا كم أخذنا شرط من من من أول ما درسنا الشرط الأول احفظوا شروط البيع إن حفظتم شروط البيع ضبطتم بإذن الله الكثير أو أكثر مسائل البيع الشرط الأول ماذا التراضي الثاني ها أن يكون غير جاهل ولا ولا غرر الثالث أن يكون مالكا للسلعة أو مأذونا له فيها الرابع أن يكون العاقد جائزة التصرف أن يكون العاقد جائزة التصرف وآخذنا وقلنا جائز كم يشمل أربعة أو ستة ها؟ أربعة وهي أن يكون عاقلا بالغا رشيدا حرا وأخذنا في درسنا الماضي البالغ والعاقل وهل أتممنا العاقل؟ لا قلنا العاقل وضده من؟ المجنون والنائم والسكران وتوقفنا عند, عند بيع السكران توقفنا عند بيع السكران نقول السكران في بيعه على حالتين وشرائها أيضا على حالتين الحالة الأولى إن كان يعقل ما يقول والخمر لم تؤثر على عقله تأثيرا يجعله فاقد الأهلية الخمر لم تؤثر على عقله تأثيرا تجعله فاقد ماذا الأهلية فهنا تصرفه صحيح في البيع والشراء الحالة الأولى أن كان يعقل ما يقول والخمر لم تؤثر على عقله والخمر لم تؤثر على عقله تأثيرا تجعله يفقد الأهلية فهنا تصرفه ماذا صحيح في بيعه وشرائه وبيعه نافذ وذلك لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى ماذا تعلم ما ما تقولون قال أهل العلم فدل فدلت هذه الآية على أنه إن كان يعلم ما يقول فتصرفه ماذا صحيح إن كان يعلم ما يقول فتصرفه صحيح الحاس الثانية إذا شرب الخمر حتى ذهب عقله ولا يدري ما يقول وما يذر ولا ما يفعل فما الحكم في هذه الحالة العلماء رحمهم الله في هذه الحالة اختلفوا على قولين القول الأول قالوا بصحة بيعه وشرائه وهذا هو قول الحنفية والشافعية قالوا زجرا له قالوا زجرا له قالوا بصحة ماذا بيعه وشرائه وهذا قول من قول الحنفية والشافعية قالوا زجرا له ويروى كذلك عن النخعي رحمه الله عز وجل القول الثاني أنه لا يصح بيعه ولا شرائه وهو بمنزلة السفيه وهذا هو قول الزهري رحمه الله وهو قول الحسن وقول ابن وهو قول إبني شبرمة وهو قول ابن شبرمة وقول ابن أبي ليلى وهذا القول رواية عن أحمد القول الثالث قالوا بيعه موقوف ما معنى بيعه موقوف قالوا أن يجوز له الرجوع عنه إذا فاق بيعه وشراؤه ماذا موقوف أي أنه يجوز له الرجوع إذا فاق وهذا هو قول المالكية الراجع والعلم عند الله هو القول الثاني، بل إنه لا يصح بيعه ولا شراؤه، لأنه فاقد للأهليّة، فزوال العقل فاقد لماذا للأهليّة، فهو أشبه النائم. والمجنون وأشبه كذلك فاقد ماذا؟ الإرادة كالمكره وأشبه كذلك فاقد الإرادة كالمكره طيب يا إخواني طلاق السكران ما حكمه؟ هل تحفظون شيء فيه؟ السكران قال زوجته هو سكران ثمل أنت طالق فرحت الضعيفة هل طلاقه يقع طلاق السكران نقول كذلك هو علش إن كان يعقل يقع لكن إن كان لا يقع لا يعقل يقع ولا, يقع ولا يقع على خلاف أيضا إيش يقول أحمد من يحفظ كلمة أحمد يقول أحمد كنت أقول بطلاق السكران ثم رجعت عن ذلك كنت أقول بطلاق السكران ثم رجعت عن ذلك قال لما رجع؟ قالوا لأني إذا طلقتها فقد ماذا؟ حرمتها علي وحللتها لمن؟ لآخر يطأها وأما إذا لم أقل به فهناك محظور واحد ماذا؟ حللتها هيش؟ له هو فقط فكان أحمد رحمه الله يقول بطلاق السكران ثم رجع عن ذلك وكانت هذه من علا الرجوعه رحمه الله عز وجل قلنا العاقل وماذا؟ البالغ والعاقل الثالث أن يكون رشيدا وضده السفيح والرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله وهو الذي لا يبذله في شيء محرم ولا يبذله في شيء لا فائد فيه لو قيد لك من رشيد فتقول الرشيد هو من يحسن التصرف في ماله فيقول لك ما ضابط ذلك فتقول له هو أنه لا يبذله في شيء محرم ولا يبذله في شيء لا فائد فيه وبعض أهل العلم قال في ضابط السفيه قالوا له ضابطان الضابط الأول هو الذي لا يحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء لغيره هذا توضيح أكثر في ضابط السفيه أو قيل لك ما ضابط السفيه ذاك في ضابط ماذا الرشيد أنه لا يبذله في شيء محرم ولا يبذله في شيء لا فائدة منه نعكسه لو قيل لك ما ضابط السفيه طيب فقال بعض أهل العلم ما اجتمل على ضابطين الضابط الأول قالوا, قالوا هو الذي لا يحسن الأخذ لنفسه ولا الاعطاء لغيره كأن يبيع الذي يساوي مئة بكم بعشرة يعني الشيء الذي يساوي بمليار ربية يبيعه بكم بخمسة آلاف ربية سفيه ليس سفيه هذا سفيه بلا شك فهو لا يحسن ال... لا يحسن الأخذ نفسي ولا الإعطاء لغيره أو كذلك يشتري ما يساوي المليار ما يساوي الخمسة آلاف ربية بمليار ربية هذا يسمى كذلك إيش؟ سفيه فهو الذي لا يحسن الأخضى لنفسه ولا الإعطاء لغيره الضابط الثاني قالوا في ضابط السفي أن يكون مسرفا في الشهوات ولا الذات المحرمة أو المباحة أن يكون مسرفا في الشهوات المحرمة أو المباحة مثاله إنسان يشرب ماذا المسكر هل هذا يعطى من المال لا لأنه ماذا سفيه ويكثر من شرب المسكر ولا يهتم بأطفاله ولا عياله هل هذا يعطى من الزكاة أجيب لا يعطى لأنه ماذا لأنه سفيه كذلك هل ما أيضا لو إنسان يشرب المخدرات هل هذا يعطى من المال لا لأنه ماذا سفيه لا يعطى لأنه لا يحسن التصرف وإذا كان هذا المال عنده فسوف ينفقه في ماذا في الملذات المحرمة والشهوات ماذا المحرمة أتي قد أسرف على نفسه بها لذلك قال الشيخ ابن ابن باز رحمه الله في حد المسرف قال أو حد الإسراف قال هو وضع الأشياء في غير محلها وصرفها في غير أوجه النفقة وضبط جيد قال رحمه الله في حد الإسراف وضع الأشياء في غير محلها وصرفها في غير أوجه المنفعة أو في غير أوجه النفقة المعذرة في غير أوجه النفقة قد يقول قائل هذا يختلف باختلاف الناس صحيح؟ الآن إنسان راتبه كم أنتم عندكم على الرواتب من هنال كم بالسعودي؟ طيب الثوب بكم يشتريه الواحد العادي؟ صاحب لا أعلى أعلى الرواتب أعلى الرواتب مثلاً إنسان راتبه مليار مثلا خلنا كما يقال نفرح عبد الرحمن راتبه مليار يا رب قلوا يا رب يا إخواني واشترى عبد الرحمن ثوبا بمليون يعد هذا إصرافا بالنظر إلى عبد الرحمن أجيبه لا لا يعد إصرافا إذا القلنا وهذا يختلف باختلاف ماذا الناس كما نص وهذا ضابط مهم وقد وجدت هذا الضابط من سنوات وهو ضابط يعني يضبط لك كثيرا من المسائل في الإسراف يقول مثلا فلان يا أخي مسرف ليس على كل حال يكون فلان ماذا مسرف قد يكون دخله عالي فلما يشتري مثلا سوق بمليون وراتبه مليار يسمى مسرفا لا فكما قال هذا الضابط وجدته عند بعض أشياخنا ومنهم شيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل قال صحيح قال وضع الأشياء في غير محلها وصرفها في غير أجهل النفقة هذا ضبط الإسراف لكن هذا يختلف باختلاف ماذا الأشخاص وهذا ينبغي للإنسان أن يضبط هذا الضبط أنه يختلف باختلاف الأشخاص لذلك هم يقولون مثلا لو لو أن إنسان من ذوي الدخل المحدود راتبه على قد حاله وراتبه ليس بالكثير فيشتري ثوبا بألف ريال سعودي ووراتبه أربعة آلاف ريال هذا إصراف ويسي إصرافا إصراف وينهى عن ذلك ويعتبر سفه يعتبر ماذا سفه ويعتبر أشيء يا إخواني ويعتبر سفه كذلك آآ آآ ما مثلناه إذا كان راتبه عالي واشترى شيء غالي بالنظر إلى راتبه ودخله لا يعتبر ماذا يا أخواني صرفا فهذا ينبغي أن يتفطل لهذا الضابط كذلك قالوا في المسرف هو الذي يشتري بلا حاجة ويبالغ في الكماليات هو الذي يشتري بلا حاجة ويبالغ في الكماليات هذا عدوه كذلك من قبيل ماذا؟ الإصراف فقالوا وضع الأشياء في غير محلها وصرفها في غير أوجه النفقة والدليل على هذا الشرط في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء ماذا؟ أموالكم فنهى الله سبحانه وتعالى من إتيان السفهاء الأموال وقد ذكر القرطبي رحمه الله تحت هذه الآية عشر مسائل ارجعوا لها قد ذكر القرطبي رحمه الله في احكام القرآن تحت هذه الآية عشر مسائل من المسائل من الجميلة أنه نقل عن بعض السلف في هذه الآية قال في معناها ولا تؤث السفهاء قال الجهال بالأحكام الجهال بماذا؟ بالأحكام فإن بعض الفقهاء عده من إيش؟ من السفيه وهذا نستفيد منه في أي مسألة قد أخذناها سابقا في أهمية كتاب البيوع أنه يتعلم كتاب البيوع بنفسه وإذا لم يقدر أن يتعلمه بنفسه يوكل ماذا؟ من هو عنده علم بكتاب البيوع وإلا إذا أعطى إنسانا ليس عنده علم بكتاب البيوع وقال له له بيع واشتري فعلى قول بعض أهل العلم هذا من باب إيش أجيبه من باب إتيان الأموال من السفهاء لأن بعض العلماء قال بتفسير هذه الآية ولا تؤتوا السفاء أموالكم قال من الجهال بإيش بالأحكام فإذا اعطى فاذا اعطى فاذا اعطيت جاهلا مالا يتاجر به جاهلا بأحكام البيوع فان بعض اهل العلم قد ادخل هذا هذا في هذا في هذه الايه وهذا من قبيل اتيان السفهاء ايش اموالهم او اموالكم الشرط الرابع والاخير في ان يكون العاقد جائز التصرف ان يكون حرا وضده العبد وذلك لأن العبد لا يملك ما في يده فإن العبد كله ملك لمن؟ لسيده فلا يصح بيعه إلا بإذن سيده والدليل على ذلك ما ثبت في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين مرفوعا من باع عبدا له مال فماله لبايعه إلا أن يشترطه المبتع من باع عبداً له فماله فماله لبايعه إلا أن يشترطه المبتاح فانتهينا بهذا من من شرط أن يكون العاقد ماذا؟ جائزة؟ تصرف هو الشرط كم؟ كم؟ حسنت الرابع الشرط الخامس أخذنا الساعة ولا باقي يا شيخ قال ومن شروط البيع أيضاً أن لا يكون فيه ربا ثم ذكر حديث عباده رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر في هذا حديث عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه المرفوع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر إلى آخر, إلى آخر, إلى آخر الحديث الربا هو بكسر الراء مقصورا ربا بكسر الراء مقصورا من الربا يربو فأصله الواو وهو لغة الزيادة وهو لغة وهو لغة الزيادة ومنه في قوله ومنه قوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت و وربت يعني زادت وعلت وارتفعت والربا شرعا هي زيادة في شيء مخصوص والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح أما الكتاب في قول الله سبحانه وتعالى وحل الله البيع وحرم الربا وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى الذين يكون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس لا يقومون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ومعنى لا يقومون أي من قبورهم يوم البعث إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أي كما يقوم المصروع حال صرعه لذلك قال أهل العلم بدخول ماذا؟ الجن في في الإنس استنادا على هذا على هذا الحديث على هذه الآية استناداً على هذه على هذه الآية لأن الله يقول إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أي كما يقوم المصروح حال, حال صرعه كذلك الله سبحانه وتعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم فالله سبحانه وتعالى يمحق الربا وفي المقابل يزيد ماذا الصدقات فأموال المرابين ممحوقة لا بركة فيها فمهما كثرت إنما هي وبال على صاحبها في الدنيا والآخرة لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله وكلاهما أمر مجرب عند الناس ماذا وماذا الربا والصدقات قال وكلاهما أمر المجرب عند الناس يمحق الله الربوة ويربي الصدقات ذات ثبت عن رسول الله كما صح عند مسلمين في صحيحه أنه قال لا يتصدق, لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه وفي رواية فتربوا في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل ما يقول صلوات ربي وسلامه عليه لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه وفي رواية فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم مما ذه من الجبل لش الله يقول كما في هذه الآية يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيل والمقصود بالكفر هنا قيل كفر النعمة هو كفر دون ماذا كفر فهنا سمى الله سبحانه وتعالى المتعامل بالربى ماذا أنه كفر ماذا النعمة هو كفر دون يش دون كفر وقال بعض أهل العلم بل هو الكفر الأكبر وذلك إذا استحل الربا بل هو الكفر الأكبر وذلك إذا استحل الربا الله يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله نعم والله لا يحب كل كفار أثيم قيل كفار كفر دون كفر ألا وهو كفر ماذا؟ النعمة وقيل بل هو الكفر الأكبر إذا استحل إيش الربا والله لا يحب كل كفر أثيم الأثيم هو الذي يبالغ في إيش؟ في الإثم وليس التعامل بالربا كفرا إيش؟ أكبر على كل حال إلا إذا ماذا؟ استحلى أما الإصرار عليه والتعامل به فإنه لا يعد كفرا إلا إذا ماذا يا أخواني؟ استحلى ذلك والمعاصي الإصرار عليها لا يكون كفرا والدليل على ذلك ما هو من يجيب الدليل على ذلك أن النبي صلوات رب وسلامه عليه لعن في الخمر كم كم لعن في الخمر ما تثقون في يدي تقل الله معلمكم تثقون فقط في لسانه ويدي لعنى في الخمر كم خذوها حقيقة عشرة لعنى في الخمر عشرة شاربه ومعتصروها إلى آخر الحديث ثم لما جاء شارب الخمر وقال الصحابة لعنه الله كثير ما يؤتيش ماذا به إنه كثير ما يؤتى ماذا به فنهى النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال لا تعين الشيطان على ماذا على أخيكم فإنه يحب الله وماذا ورسوله قوله فكثير ما يؤتى به دليل على أنه ماذا مستمر في فعل هذا الأمر فليس الإصرار على المعصية تكون ماذا كفرا وهذا مما ينبغي أن, يحفظ أن يحفظه طالب العلم في الرد على من؟ على التكفيريين فإن كانت رجل يتعامل بالربا يقول هذا يا أخي مصر والإصرار يدري على أنه ماذا مستحيل نقول لا فإن ذاك الرجل كان يعني يشرب الخمر ومصر على شرب الخمر ويؤت به ويجدد ويؤت به جدد بعد ذلك يسأله قال لا تعين ماذا الشيطان على أخيكم فليس الإصرار استحلالا فليس الإصرار ماذا استحلالا وهذا يرد به على التكفيريين لذلك هذا كذلك يرد به على سلمان العودة في شريط له قديم جداً اسمه جلف على على الرصيف اسمه جلف على الرصيف وقال بتكفير المغنيين لأنهم ما أظن المغنيين لأنهم ماذا لأنهم مسرعون على على الغناء وعلى كذا وعلى كذا أقول لا إن الإصرار على المعصية ليس استحلالا فإنه لا يكون كافرا إلا إذا استحل إلا إذا استحل المعصية ونتوقف عند هذا القدر ونكم الغد إن شاء الله تعالى ندل من السنة وإجمع أهل العلم وندخل بإذن الله سبحانه وتعالى في أنواع الربا وأنه ثلاثة أنواع ربا الفضل وربا النسيئة وربا القرض ثم ندخل بإذن الله تعالى في الأصلاف الربوية وأنه كذلك ثلاثة ثلاثة أقسام وأن الأصلاف الربوية في عامة ستة أصلاف وتجمع في ثلاثة أصلاف ثم بعد ذلك نأخذ العلة في الأصناف الربوية ما هي بإذن الله عز وجل فناموا مبكرا حتى تأخذون الدرس وأنتم على استيقاظ والله تعالى أعلى وأعلم جيد كزاه الله خيرا